قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا والذين آمنوا معك من قريتنا أول تعودن في ملتنا قال أولو قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وَإِذْ يَرْفَعُ مُوسَى الْقُرْآنَ فَقَالُوا انْظُرْ كَيْفَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ الْمَشَاعِبَ إِنَّهُ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْ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 نصحت لكم ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أوسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا إلا الرعون ثم بدلنا ما كان السيئه حسنه حتى عفو حتى عفو وقالوا قدما الساء انا الضراء والثراء وقالوا قدما الساء انا الضراء والثراء فاخذناهم بغته saya